بسم الله الرحمن الرحيم ملاذنا إذا أغرقت الأبواب يا إذا أغرقت الأبواب ويا رجاءنا إذا قطعت الأسباب وجدوها ميتة بوجه مبتسم وهي ممسكة بالمسحابها والدم يسير على المسحاب وهي ممسكة به أين التي تموت وهي تردد الأغاني والأكل أين التي تموت على مكن في على المخلة أين التي قدما لسحة صخرة مستنجد وإذا كعدت من سراب فيه تبت وعلى صالحة عمرها عشرون عاما عشرون عاماً فقط محبة للخير أهمها واهتماماتها دعوة زميلاتها همها بلغ بها أن تكون من فتيات الفردوس فمنذ أن كانت بالثانوية وبعد أن انتحقت بالكلية انضمت انضمت إلى زميلاتها في المصلة أصبحت بينهن نحلة طيبة تنتقل بابتسامتها وجمال روحها بين أروقة الكلية حتى أصبحت بمحبتها وكأنها عاملة مع العاملات وطالبة مع الطالبات ومعيدة مع المعيدات أحبتها عميدة كليتها وكانت تتصل عليها دوما وتستشيرها كيف لا تحبها وتستشيرها وهي المباركة التي تحمل القرآن حظا وتطبيقا كيف لا تستشيرها وكلماتها تحرك القلوب وتوقظ النفوس همها منصرف للدعوة همها كيف تهتدي هذه وكيف تتوب تلك إن كلمت وعضت وذكرت وإن صمتت لا يزال لسانها رطب بترديد القرآن ومراجعة القرآن تقول والدتها تقول والدتها عجيبة ابنتي عجيبة بنيتي والله كثيرا ما تأتي إلى البيت كثيرا ما تأتي إلى البيت حزينة مهمومة لا تريد حتى الغداء حتى الغداء أسألها وألح عليها ماذا بكي فتقول ودموعها تقول ودموعها تسبق كلمتها يا أمي لا أدري ماذا أقول فقد مر علي هذا اليوم فقد مر علي هذا اليوم بالكليه مر علي هذا اليوم في كلية ولم تقبل علي تائبة واحدة يا له من هذا هو الهم الذي نري تقول لا أدري أهو من طريقة مع زميلات الغافلات أم أن المنكرات أصبحت كثيرة ولم أستطع أن أسيطر عليها لوحدي تقول والدتها بدأت وهول عليها يا بنيتي أصبري وسترين أثر دعوتك أعلم أن الله يهدي من يشاء، فلتي أسيب الروح الله، فقط اصبري يا بنيتي، تقول والدتها والله ثم والله، والله ثم والله لا أبالغ إذا قلت لكم إذا قلت لكم أن ابنتي ليست لنا، والله ليست لنا هي ما في البيت نعم، هي ما في البيت إنما هي لله وفي الله همها وتفكيرها أوقاتها وكلماتها كلها لله. وكيف ترض الله؟ تقول لن أنسى تلك الليلة، حيث لا أعلم من الذي أيقظني على غير عادتي في الثلث الأخير من الليل. فإذا بي أسمع همسا في غرفة بلتي. سمعت همسا، فظننت أنها نسيت أن تطفئ جهاز التسجيل. فقد اعتادت ألا تنام إلا على صوت القرآن. لكنني، لكنني ما إن دخلت حتى وجدتها. وجدتها واقفة القانتة لربها، رافعة يديها. كم تأسرت والله؟ تأثرت ليس من وقوفها وصلاتها فهذه هي عادتها لكن الذي شدني وأثر بي عندما, عندما سمعت دعاءها سمعت ذلك الدعاء سمعت ذلك الدعاء الذي أبكاني فقد كانت تردد وتبكي أتدرون ماذا كانت تقول أتدرون ماذا كانت تقول أتدرون ماذا كان دعاءها كانت تردد وتقول ربي إلهي اجعلني سبب هداية زميلاتي ربي اجعل سبب هداية زميلاتي وتوبتهن على يدي يا ربي إن كنت لا أستحق ولا أكون من الداعيات في كليتي فلا تؤخر توبتهن بسبب ذنب أذنبته في حقك لا إله إلا الله هذه عائشة اليوم يا نساء. هذه سمية اليوم يا نساء. هذه سمية فمن من هي سمية بينكم أين هي عائشة بينكم تقول والدتها تقول والدتها تمر الأيام وفي العام الماضي تحديدا في العطرة الصيفية ونحن على سفر من مدينة إلى مدينة وفي أثناء الطريق وهي في السيارة في المقعد الخلفي أخرجت مصحفها الصغير الذي لا يفارقها وبدأت تقرأ القرآن كعادتها تستغل وقتها تقول ويقدر الله عز وجل أن نتعرض لحادث فتنحرف السيارة وتنقلب إن قلبت السيارة فقد جاء وعد الله أن جاءنا الله جميعا إلا هي إلا هي يبحثون عنها يبحثون عنها فوجدوها ميتة بوجه مبتسم وجدوها ميتة بوجه مبتسم وهي ممسكة بمصحفها والدم يسيل على المصحف وهي ممسكة به تقول والدتها والله إن المصحف ما يزال إلى الآن عندي أحتفظ به أحتفظ به وفيه أثار الدم هنيئا لها هنيئا والله لمن سارت على نهج الصالحات هنيئا لمن تعلم أن الله معها ويراها أن الله يراقب خطواتها وسكناتها ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسْمُ لِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا لُؤْتِهَا أجرها, أَجْرَهَا مَرَتَيْنِ وَأَعْتَدَنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا هلئي لمن مأتت وهي حافظة للقرآن هذه أن لمن مأتت وهي تحمل هم الدعوة وتنادي لسنعة الرحمة تأمل يا غافلة مأتت وهي تقرأ القرآن فأين التي تموت وهي تهديه بالألحاب أين أنت يا عائشة أين أنت يا سمية لترين الكثير من الأخوات والفتيات لترين الكثير من الأخوات لترين هذه الأخط لترين نساء وفتيات سرنا على نهجك وما كنت عليه فنبشرك يا عائشة أن هناك من صدرنا حياتك وخصالك وما تركتين عليه فإني لك عدت من سراب فيه تمت وعلى وجهي شضايا ندم فيه انتهيت فإني لك عدت من سراب فيه تمت وعلى وجهي شضايا جدل فيه انتهيت في زوايا خالديا ان نسيت فاذا ابكي اراها ادمعا مما بكيت وتلاشت في زوايا خالديا ان نسيت فاذا ابكي أراها مما بكيت لك عدت من سراد فيه تبت وعلى وجهي شضايا ندب فيه انتهيت رب جنبني صداها فهي أعدا من عرفت هي نفسي وهي شيطان الذي منه هربت رب جنبني صداها قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنف من ما زل كل ما الأسى والإثم والعصيان هذا ما حملت.